وللتعلم ب انك تجعلني افضل منك تجعلني افضل منك تجعلني افضل منك تجعلني ا ل ض ل منك تجعلني ا ف ع ل منك t a n k y o h